ابي يا رب العالمين بنا سورة سوره الرسول سوره القمر دومابيجيت وقتي سر سوره داغوتي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر يعني او دانغوباس وقصص بيغامبرات بيشي نوكا ومقامات بيشي نوكا ما بونغوي غوتي كانوا بكون ابرات ليوالغرن دونك واتي وانا كان اي كل واقع وما بيضرب عميد وما بيجيت عاده طبعا بيجيت and heled in many ways he replied He commanded you to be able to meet yourself His translation and enrolled, That right, he says the Lord, He told you that our Savior had a full pole Our teacher there needed to get him He followed the tongue His translation and the Lord are healed His message saved by word Because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 فكيف كان عذابي ونظر؟ جيوال كير بها قومي؟ نوفي بيه نوفي نوف قومي؟ بس, سايدو. سايدو. أحقاف. أحقاف. بس نوفي بالجنوب الجزيرة العربية جانزا ما باينو كيرو كيرو بس مهم نوفة جواب قرآن دهاتي ده وادكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف أحقاف نوفة جوابه أو, أو قومت ده عاد. فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني سحكنا <تصفيق> يلي خلقي يلي مروه سحكنا عذاب من بواجتو بو وقت وا پیغمبر اخو باوالي پینا وراس نه اینا داره ویمان پی نه اینا ویمان پی چدینا و هودی علی سلام قویه و نظر وسح کنن ترساندنمان بوا وقتی وچحوند ده وچحوند ده ترساندن آخود رباعی و تکمیت عذاب دن سح کنی قمتش رکرند کدی بونگو آت الدیوان عذاب عذاب دان و ما او گفد ملکرین مجبجی کرند عليهم ریحان رباعی بچدم بوفانا فرايكر ببيقى ومية إن أرسلنا يعني ب فرايكر بوفانا ريحة يعني هواك ونا كرايه هاتي يعني هواك شطوفية آه هواك جلكة زوربية ريحة صار صارن صار صارن يعني صار بيا جلكة صار بيا ودنجش لذا صار صارن دنجي هواي ونيا هموزان الواحد هوا حيده دنت هاوك احجلك حيره بالعالمي ببريكر بعذاب ده ويسار بو وداك لدا في يوم نحس شانتروجاك قالك الروج برناخ وشي وعذاب بو بو قومه غود عليه الصلاه والسلام بو عادي في يوم نحس طبعا في يوم ناروجب ها يوم ارا اسم الجنسا يعني أول روجات أبو عرميني أبو عذابين شون كي روجات نينية إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات أبو عمينت أهتك ويدات ما هواك جلك صار ويحال ما بوفريك كانت روجة كيت بر عذاب وبر نخوشي بوا ونا في صورة الحاقة دا يديارش كلي سبع ليال وثمانية أيامين جما رواش يديوار كلي كهاش شفن و هاشت روج يعني هاشت روجة و هف شفا اف هواي بردوام عند إيرا يوم بحس روجة كينية إيرا بحس واروجة هموا او رب العالميني ومناف صلاة الديدة بحس كلي في يوم نحس نحس يعني شؤمن يعني روجك أو روجت همبر عذاب وناخوشين ببوا طبعا يوم هو روج هو روج يتناحسنينا يتبينينا روج هو أما بوفانا أفروجة تجي عذاب وناخوشين بون برهن ببوا نخوشون بوا نحسون نخور روج هو ونيا أفروجت رب العالمين دنيا إنه نيا شو خوشين بس بوا نخوشين بو چنکی هر هود علیه الصلاه والسلام او اب ایماندار النا فوادوبن نیوت رب العالمین نیچلا قوم چون که ما چه رنج نی نکاتی بن نه حسبن یعنی رنجید بیوم بن رنج دنیا یه خرابن نه اف رنج همو اول رنج نبود رب العالمینی رب العالمینی دنای همو هکا قومکی جمعاتکی اندک مربوطه خو مسحک عذاب رب العالمینی رب العالمین دی بعذاب هنر تخری وقتی بوانه این آخره و جا بوانه عذاب نحوس مستمر يعني بو سبب عنده عذاب و باردوان بو بارجانه ما لنه تا دابرين و هر مستمر يعني عذاب و باردوان بو هتكش هترجى قيامتي هذا جهنم عذاب و باردوان بو چونكي و اداب يمروا بهم هيلاكس برن مو بيش تي هيلاگ بنيك هذينه عالم البرزخ وعالم البرزخ جهينه عذاب دونا ترجى قيامتي ورجى قيامتي جهينه عذابنا تش جهنم يعني اف عذاب مستمر يعني باردوان بو يعني السبب وكبر عذابه عف عذابه هاتي حتى نفجحنا مدا تنزع الناس يعني بحسي هواية هذه هواية عالم النزع والأخذ والإزالة بقوة وشدة تشتكي بيني وراكي وتندي وحال عندنا النبي <سؤال> مجيد ابي هواي خلق شريط كرا وقومه هود عليه الصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> واف عشيرته واف قبيله كعاد بن حيل بلنت كمان تنزع الناس يعني العاديه بلنت كمان هواك قالك يا كأنهم أعجاز نخل منقعر وامل كثير احمد خدل بن مجيد وبلنك تفوا هندي جلا جرا دو بلنك بحيث لا تراه الأبصار بالجوفه هذه هند بلند بون و بشتگید دا سر و سر عدی کبید و سروا دا نت ما با عدی کبو سروا دامو پاقید و, دا و نت ما چو سرپ و نت ما بز گیانه وا دامین تبا دا بر هند رب العالمی تجبیه کنی یکوتی که انهم اعجاز و نخلین یکوتی ودارت وا دارد قسپا اعجاز، تن او اعجاز او, أو قسپا سروا هات یلی بکرن The forefront of بس heart is, there are not Population V expand. Someone coarez in Youtube has brought it, so it just don't hold it or try to struggle with church it feels like the home we go at this whole house and each is more of a power to change our peace And this part بلند کرد ونیا و دا گلک بلند بند پشینی دا سر و سر عادی که بدنونیا و دا سر و باقی تو نتمن و هو همه هیلاک برای قبایم و کی وا دارد قصبای تو سر تو هاتینه لیفکره و پشینی هاتینه اینا در جوا مهاتین عادی به مفصلای گویی ایکل افش ایکل و نشانه کا گیان جسمی وام روونا بو وكي دارت قسبه چتوكيت بلند بون اول شيت بلند بون الرحمن رب العالمين وقت بحثه قوم ويه قوميت گومه ودي عليه الصلاه والسلام ثلاثه قيده بحث پیغمبر روات بيشته وذكروا اجعلكم خلفا ام من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطا يعني رب العالمين ديونته قلق قلق ما ذكر بون اون اگه اگوتي هر ایک شش میتر روی دریجم اف قومه اگوتي شش میتر نیزی که شش میتر روی دریجم بس رابعالمینی آیت تدهین که رابعالمینی اگوتي وزاده کن فی الخلقی بس تاطن این رابعالمینی جسمتوها گلک گلک موازن کرمون به هنده ایراش تجبیح کرن بچه وا دارد قصبا و سرتواحاتی نلیبه کرن و بعد دیمایی که هر مروبکی که پیامبر خراس نه این داره، کوچش تپیامبر بج دراس نه این او رب العالمینی و نیم مرد قدر احساسی، افهمونی عمتهای جال مرودی کنن، و نیم جه همه قدرتره مرودیانی است رجای مرودیا، سر مرودیا، اما رب العالمین ندان تعلی، و نه چمید رب العالمینی، و باوری پیش دینه کرده پیامبر پیادی، ده او هن ایهان عذاب دان، و ده او هن فالحمد لله رب فكيف كان عذابي ونذر يعني عذاب مية شطبه قالي خلكي قالي واك سؤالات هن جو عقل هاي وتجاهش تنهي صح كان من وقت أفناب يعمر له رأسنا إنو أدري وبارف ودينك عليه صلاة والسلام من شأ عذاب عذاب ده عذاب كتون ونذر وترسان من بواء وأو في عنباله هاد بواء شيوه وترسان دينو تقول رب كان و عذاب هادنا عذاب دان <تصفيق> يعني اكام انجيش و كان دي رب العامين فهل هنگوش كتا و دي رب العامين فهل هنگوش عذاب هكي اينيت الدنيا و آخرت ولا قد يسرنا القرآن لدكري جاركا دي رب العامين بمقوتة بح و تي ما بمقرآن افصاناي كري ببخاندنه بتگاشتنه ببركرنه بعمل پیکرنه ما بمقو ابصاناي كري فهل من مدكرين يعني كي دي رابد دست بكت درابید وخنید، درابید برکرد، درابید تفسیر وخنید، درابید عملی پیکرد ام دی هرکاریو بیکین، ام دی ببسانه اگن او عایده میا و او دیل سرهنده اش کامرو به بسرمان اف آیاته رب آمی گرد جاد به صورت دوباره دو کریه و بوانده درابین دفزانی هیدایت همو او ودنو و قرآن دهاتی و هکه ام ونیا چو اف آخفنایت حق و راس نید کس قرآن اتناگهید إلا عالم الدنيا جلك جلك موازنها بالنا رب علمني بهم مكسي القرآن يبصانه إلي يقولي بس تراب دس فيك وخوفك أزني شردم أز بتساعدك القرآن يأتي أخره ونيب زمانه كهربك رب العالمين يقولي باللسان العربي مبينين هاي زمانه عربي وني أشكره بسيط وبزحمات نيا كذبت ثامود بالنذري أبشر إكل شروك دي يا يا رب العالمين مدبس سوره دابجيت فامود قومه صالحو يرش درابلامينو اي پیغمبرونه بوتيا صالح عليه الصلاه والسلام چونكه سوره ديبوتي و الى سمود اخاهم صالحا يديارك يا و في قومهش كفامود بو وانش باوري نه اينا پیغمبره صالحي پیغمبره دروهين اينا داره او چتي پیغمبروا گوكي دروهين ني بین نظر، تا باید این را یاد بودیم با کی درونی داره همو پیامبر، چونکی اگه صفاتی که همو پیامبره، همو پیامبر چنا؟ رسولان مبشرین و همو پیامبره، اما شلوار. مزجینی اردن موقع سعی ایمان اتین کاربر عامین دل خوش بدو دبته باحشت و رحم خوبه دبته دل راضی بید، موقع سعی ایمانش نه این سر کفره خوشه شرکه خو و خرابی و خبر دوام برد، کاربر عامین دین قعدا وانا بس کی باریک ہے نا اینا بو صالح ہے علیہ الصلوۃ والسلام جسرا با ہم بھیج ایراد دیت بجید کذب الفمود بالنذر یگوتی فمودی بیکا ومی ہمو پیغمبر دروہی اینا و گوتیا اچھا چھ پار نہیں ہائے چھ پار پیغمبر ہا یعنی تو باری پیغمبر کی نا کہی تے همو ہمو پیغمبر ہنی تے ایمان پیغمبر کی نبی تے ایمان ہمو پیغمبر ہنی بی ایمان داره درس هوا ایمان تی بیاب همو پیامبر همید. من ایمان رو همو پیامبر های عیسی علی سلام و سلام، موسی ماهی، داوودیا های، آدمیا های، نوحیا های، آب قرآن دش نبوتی، آب قرآن دش نبوتی. آب پیامبر بید من ایمان رو به هی، باوریا به هی که همو پیامبرت خودین و قادرترین بشرن ربوعمیل لیگتین و کلیا پیامبر و قاصد مبینا خو و مبینا عبد خو. هر یک باری یک پیامبر نه اینی، و باری هم او پیامبر آن اینه. نبینو که باری اینی سال الله و علیه و سلم، و باری هم او اما ما با سرمان ما اما کی فلانی نب، ایمان محمدی نبی سال الله و سلم. ما ایمان اب کی هی؟ عیسی هی علیه الصلاه و السلام. اما کی جیاش نب؟ ما ایمان اب پیامبر خوی؟ ما ایمان اب کی شی؟ موسیش هی علیه الصلاه و السلام. و هم او پیامبری. بر هنده شرالعمرین و دکتر و يعني إيمان نئنانب فيغنبريكي إيمان نئنانب همو فيغنبريكي فقالوا كيف تقول فيغنبريكي عليه الصلاة والسلام فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه بطاق أبشرا يعني أم شرف ده إيماني بمروفكينين يعني لا نؤمن لبشرين أم إيماننا إن كأبشار بيت بشر بيت يوم بشري بيت وبيش دي المبيد المقبول واحد وواحد بيت يعني استوى بودي أم هم هو دي إيه كيچين ودي مروفا كيچين أم مروفا كش يلما بخوا نتابعه يعني لا نؤمن لبشري يعني وده إيمان فلان بود فلان مروفا بيت وبتنه أم هم هو دي بتشين بتما في إيمانه نية يعني استوى بده أبشرًا من واحد نتابعه يعني رب عالمين يعني كاس نما الناف قبيلة ماذا؟ من يكتب تابع عباد إلا أفنى بحسى صالح عليه الصلاة والسلام قالك مرؤود هاي الناف قبيلة ماذا؟ دولة من ترنا تترد صلاة دسيدة هاي بتر في صالح عليه الصلاة والسلام ماله هاي ونير بتر في أو سمعته هاي الناف خلكي ده بو أو ندبونة بجده صالح تابع عباد عليه الصلاة والسلام وهذا هم قو هذا قانون خلكي و او چشته او خلق دید چید گوی گوه خالا وره همون روی همه دولمنتره یا پتر همه به نمال هبید او تیو بیده بی بی چه همو بیده موازنه قومی همو پیغمبر همون چش بوی بی هم بی بید همون رب العالمینی و نیا افشتنیه رب العالمین همون گوه پیغمبراتیه یا موازناتی و دینی ده تکیه یا تا وی کسی همه پتر همه چه هبید علم و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 Oui, en Quran il y a tout ce que tu dis à tu «Qualu anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqu bil mulki milhum walam yuqta sa'atan minal mali » Quand tu m'as dit l'un des miliki, tu te l'as dit l'un des miliki, tu te l'as ياي دولة مادبية. لا لي ربنا عميش تكديه ربنا عمي وتأفاء علمه وين هنجوها ماو بترا جسمه كنا. ملك دولة مادبية. قالك مالها بيجالك داس حلاقي. منا واحد نتبعه يعني أو مروفة كلمة. هي مدنية وقالك مشهور نية يتحين نوف ان اذا لا في ضلال يعني ان اذا امننا به يعني كما إيمان بهامبره خوين صالح عليه الصلاة والسلام وما باري بهينا وام لفي لا في ضلاله عندي سعر راح تجينا دروب الضال بين ومسعر يعني ما في جنون يعني هي مدين يعني كما ايمان بهنا ديار مدينين جوف لغه عربي دشنا نعته يعني مجنونة. يا مسعودا يعني يا دينه يا إيش لفي ظلال وسُعور يعني هن جامدة شن صار رأيك ظلالتها كم الإمام صالحين عليه الصلاة والسلام وسُعور ويش نفقة رجده يعني زوجك يا ماتش نفقة إحنا مده كم الإمام صالحين وهذا مروفك يا جماعتك وقومك كإيمان لانما يا خرابي وجنح کی برو آفشتالانی پیدا بونو زور بون دلادی و همچیش چله هد همچیش دی بعد بیدشتباش دی بیته خراب او خرابش چله هد دی بیته با شرکبی آنبر بجیسالله و علیه و سلّه مروی غناه کرد دنقتا کارش که ود ساده مروی هکه پشته مروی تا و بکر آم نقتا اگه مرViewItem و بنا کرمریکویکویش کرد، اکویش دیگه ویدسته لی، و اکوی اکوی. انتها دل هم مچلته، همه دل همه رنج بید. وقتی دل همه رنج بوده، ختم کرند. نه بل ران علا خلوبیم. آن طبع الله علا خلوبی. یعنی دهتا گرتن. ران و طبع یه دهتا گرتن. فشتن گید دل کدش لی دنبال عکز بید. خودل هر الجي خوّنيا، نهودة وده بلعكس بيت. هما حقائق دلاريفيدا إيش لين، دبلعكس بنا. باش يدبي دخرا بي، نيو خرابي جب باش. يصبح عنده ونيه المنكر معروفا والمعروف منكرا دبلعكس باللاريفيدا. جواناش لاري ودبلعكسه. يعني صالح عليه الصلاة والسلام أفهمرو به وياه باش أربعين لغة تي وكريبة يعنبرو ونيه. رحم بو نعمات بوهات دوال بلالات بنا داره و بتسر رهنكو حقو باري وابدهت بحشته و ها قوتي هكا امدي صالح بچينو ايمان ببينه هنگه امدي چلين امدي ضار بينه لچين ناف جهنمه دا و هكا دي حقيقات ها بشورش برعكز و هكا بو درچنا سر حقية و درچنا ناف بحشه دا و هنده قياد ذكر عليه من بيننا هوا بو انكاريه بو يعني ما كاس نما غبر عالمين وحيه بو بنت خ النافع ما ده إلا صالح نبيه يعني ما إيمان بيني أما باري بيني بهدي بل هو كذاب يقول تبعه عبارة هو صالح عليه صلاة والسلام وده كذاب يعني درود كذب إنه جلك دروينة ما صير ابن بالغ في قومي به هذا دراشي دل فيسي في قومي به يعني هو شل وني أفجرته بيت هو بيجنا بيعن بره كذاب أشر يعني باطير يعني او مرواوني اا كيبر ناري بدا بي يا محروبي يا معجب بي برايي اخو باركي او سري كي مرواك درهينا ويا معجب بي في حاشا اخو حاشر وكيوادودين براند ايمان بينه هنا سيعلمون غدا ابعام باش تاع صالح عليه الصلاه والسلام باش تاع يعلمون يعني دي زانون جيره باش با غدا يعني مددكي كم؟، چونك غدان تيد بو صبا و غدان تيد بو نفس ما قدمت لك چه لغدين بو غدين نزيك يا جيره باشا قالك ديرنا ديزانن هل ماكيا بنشد الاوزان من الكذاب الاشر كين دروهين منيا كينيت مغرور بنو سرعه جوين كي ابي كبر بيدا بي قال صالح عليه الصلاه والسلام يا قومي بيه طبعا ديزانن انهم هم الكذابون ni ajira bajan zanka veçine evet diruinen avun evet mahru binu kibr lali hay ni u imam salihina inne alayhi salatu wa salam ba endi shu awulish gutay aw lqiya alayhi dhikr aw lqiya dhikr alayhi min bainina yani dimokas nama wahib ud illa avanab e salihchi la etken lali va murvakechi bu kim bu ava kibra kibra avatu halki kim keng buni okhu chetir va donay ba endi صالح عليه الصلاة والسلام كيف يمكن أن يكون هذا صالحي إن مرسل ناقاتي أبراهن بجيد أم ديبو وريكين حيشتره بتاء صالحي أم ديبو حيشتره كي وريكين كيف حيشتره معجزة بيغمبري وابو صالح عليه الصلاة والسلام إرسال يعني هنرتنا فتنة لهم يعني اختبارا وامتحانا لهم رب العالمين أفحيش لربو في قومي فريكر امتحان بو ايمان إيمان البيغمبر صالح عليه الصلاة والسلام يو أنه فارتقي يعني انتظر انتظرهم يا صالحو يعني تو خليفية بقلا يا صالح عليه الصلاة والسلام سأحكي كده چكان أما دبو معجزيش إينا نعم معجزيش ما دبو فريكين ودبو إينا دو واشو حجدنا مينا واصبر يعني صبرك وتحملك وقالك وزوري اشتباتها بيت شونك إذا قالك أزياتها دادا قالك أخفنا دي بجناتها صبرها بيت شونك في وقتاي قاومتها همودة بن امتحان دا بيت ونبئهم وبيجوا وبجهنوا أن الماء قسمة بينهم يعني أوضاء أن الماء هذا بحسي أوضاء وقبيلية نبحسي هم أوضاء وبنياء آخرين يا يا بعسي ك... <تصفيق> السلام رحمة الله صالح عليه الصلاه والسلام فمودي بتاف افا ما بينه وقوميك عاده ومبين حشتريا قسمه يعني ابنيويا شرب ولكم شرب يوم گندیدانه، حمبویه بو، آرنجش کش بو که بو، آرنجش کش بو گندی می‌کنه. جهت آدی تفسیر آن داد بشه. دو نیا آرنجش خار و با خوشت کرد، و شیر برد. شیر وش دیرا قبیله و قبیله که فهموده تیره همه اد کرد. نروج که آب ود خار رو جکش کرد. آقا برادرم الماء قسمت بينهم كل شرب محتضر یعنی هر کس هک وقت بو روزا پشگویی آو دی بخوشه حاضر بی، آو روزا حیشتره نبید خالکی گندیم چیته، و به وکبدی چیته، و او روزا خالکی گندیش حیشتر ناشته، رب العالمینی هو دان بود و حیام کی تو، وندا محیام کی دی قانون چون آو رب العالمینی اما پسینی تحمل نکر، نیم مرد خرابون، ایمان ناینا نا باوری ناینا نا فنادو صاحب هم، و هما في قومي ثمودي هما تفاكر كراباً في معجزه رب العالميني نهلاً وفقجاً كنتي واد ديت أبا إيكل عليك السلام أبا إيكل وامعجزة رب العالميني تقل في قومي كري فينا خوش بو كم إيمانناتنا بوريناتنا حال الشيطان يشبو خوشك بيقول يا فروجاكي أوفا هم قدبات نعين هما تفاكر وفيك فغيشنا خارج وفي غمبالي واش قدبية ولا تمسوها بسوء ولكن عذاب يوم من عظيم تشير من هذا هو ذلك ان يعني هناك اجر من هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو وهم هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ومفسرها يقول تي كأو مروف هاتيا داس نشاكرا طبعا ربعامين يقول تي بعث أشقاها أو مروف هماخرابتر بو الناظذي قبيلة دا ولي الناظذي واشندك مفسرها يقول تي يقول تي قدار بنو سالب بو ناظذي مروف يبو با هندقاس كلاوي أبوا داس نشاكلي فتعاطا فعقرا فتعاطا يعني تي أزبخو لكن لدينا هناك اشخاص يجب ان نتكلم عنها ونقوم بها يعني ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها يعني بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها شیطاعتی برناآ و توش دکی بخو باید اگه اونا که یه گویی فطاعتا الفعله یعنی وی گویی از وشوله ربم نیوشه لکه بخوی فیا خویل او بشتین رب حیح حیشتر که بقاشته فکیف کان عذابی و نذر رب العالمی رسح کنه که عذابمون بوانه یا چی معجزه بود که و من بواه قونا وقتي جوخونا دا كاميتشي عدا عليهم صيحة. ما اي كيجي بو فانا و راكر و راهلان يعني يا وما أنزلنا عليهم من جندي من السماء من حوجنيا وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة إلا شخص قامش قوميش إقجي لها تراهدان فكانوا كهشيم المحتضر همو هلاكشو همو مرن وكهشيم أو جيو يأوه زربي ون أو دارن أو التين طايت بيت ويت عادي محتضر أوه بو حيوان أو بشتين جي دادنين دو حيوان بخون تي جيو زر و هر یا ده خرفکنگی ها ده بند بکید بن و حیوانه و حضائر بجنا چه حضائر حضیر را بجنا چه؟ کتان آه کتانت حیوانه جا را های پیچید کند، دانه سربانی، جا را های دانه بند ناف کتانه دا بود خارنه اوش همو یعنی پارچه پارچه بون اونه هیلان بر ویقی جی اواراب العالمینی ولقد يسرنا القران للذكرى. أبغى من جاء كي قراني قرآن وبيصنع يكري وبخان دنا وباتكرنا وبتجاجنا وعمل فهل من مذكرين؟ يعني كيا درابط داس بيكات، بخبر خنيد، بخبر كات، بعمل بيكات. أبغى على منشئ أم دبوب صناعي كين، وأم ديتوفير قويدين، بقو دي. ا بركرنا قرانه مجيد يعني دي تي تفسيره يعني دي عمل بكره ربع من توفيق رب العالمين ربع اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد